111. كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 112. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد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 فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبتس